كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه قال باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون قال البخاري بمزحزحه يعني بمباعدة وقال علي ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة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 وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا عطر الكلام فحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قرأناه في صعيح البخاري رحمه الله هل له شواهد؟ آي نعم له شواهد الشاهد الأول عن أنس رضي الله عنه وذا حييجي في الحديث اللي بعده ده في البخاري يعني البخاريه رحمه الله روى في هذا الباب حديثين حديث ابن مسعود وحديث أنس رضي الله عنه لما يأتي حديث أنس حنتكلم عنه إن شاء الله و رواه أيضا روا هذا المعنى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ودا في مسند الإمام أحمد بسند قوي وهناك حديث شاهد ثالث وهو لعبد الله بن الشخير رضي الله عنه وهو في سنن الترمذي لفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غرز بين يديه غرزا يعني إيه جاب خشبة أو رمح وغرزه في الأرض ثم بجانبه غرز غرزا آخر رمحا آخر أو خشبة ثم غرز خشبة ثالثة إذن عندي ثلاث خشبات النبي عليه الصلاة والسلام إيه غرزها في الأرض ده الرمح الأول أو الخشبة الأولى وده التانية وده التالت فقال عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان الأولان ده الغرز الأول ده البني آدم قال هل تدرون ما هذا الأول أول ما عمل المسألة دي قال للصحابة هل تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا الإنسان وهذا أمله خلي بالك أنها هي أدي خشبة ها ودي التانية ودي التالتة أدي البني آدم هو أملوا فين بقى أملوا خشبة التالتة بينهم الاثنين الاجل خلاص فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الإنسان هنا وهذا أمله يت... وهذا أمله يتعاطاه يختلجه دون ذلك يختلجه يعني يأخذه يعني الأمل بتاعه بعيد أوي طويل أوي لكن أجل أقرب إيه من أمله بينما هذا الإنسان يريد أن يتعاطى هذا الأمل البعيد إذا أجله أقرب إليه من أمله والتوطر عنه تشايف تشايفين الحديث تقريبا يكاد يكون موافق لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الحديث الثالث أو الشاهد الثالث يبقى عندنا في المعنى ده أربعة أحاديث الحديث الأولان هو الحديث المسعود وحديث الباب اللي احنا بنشرحه الحديث الثاني حديث أنس اللي البخاري ريسا حذكره إن شاء الله بعد ونشرحه بعد ذلك الحديث الثالث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قوي كما قلت الشاهد الرابع أو الحديث الرابع وده كل ما ورد في الباب في على حسب بحثه يعني هو حديث عبدالله بن الشخير وهذا الحديث الإمام الترمذي أخرجه في سننه وحسنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منية إن أخطأته المناية وقع في الهرم حتى يموت آه. ان أخطأته المناية واحد ساعة يوصل مثلا سنه ثمانين تسعين سنة وبطل صحيته كويسة وبيلعب رياضة الصبح وبيجري ويتحرك ويعمل والكلام ده أخطأته المناية بمعنى لم يمرض وإذا مرض مرضا بيبقى مرض خفيف وخلاص ويوم منها ويوصل حياته يبقى المرض أو الأمر الذي لا حيلة معه أبدا ألا وهو الهرم أن يرد إلى أرض للعمر ثم ماذا قال الموت أفيش يعني مهما طال عمره لابد أن يبوت تعرفين زي حديث أبي, سعيد حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى موسى عليه السلام موسى عليه السلام جالس في الدار وهو جالس في الدار الشباك مأفول والباب مأفول لأ واحد جه الدار بيقول له أجب ربك أجب ربك يعني ديني روحك يعني هيقتله فصق موسى عينيه عليه السلام يعني فقعلوا عينيه الاثنين فصعد ملك الموت إلى ربه عز وجل وقال إنك ارسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عز وجل عليه عينيه ثم قال له انزل لعبدي فقل له آل حياة تريد انت عملت كده عشان تعيش يعني وكده فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور عجل كده مشي ايديك عليه على ظهره أو على جلده فلك بكل شعرات مستها يدك سنة تعيشها تصور بقى عجلي بقى لما, لما الشعر بتاعه لما تحب تعد الشعر اللي في جلده هيطلع اديه يعني هيطلع مئات الالوف ال... ال... ال... ال... كل شعر يدك تمسها لك سنة تعيشها قال موسى اي ربي ثم ماذا بعد العمر الطويل ده قال الموت قال فالان الانسان اذا لم يمرض او نجى من الاعراض قال ما فيش إلا المصيضة الأخيرة التي لا بد أن يقع فيها كل إنسان ألا وهي الموت نسأل الله عز وجل أن يقبضنا على ما يحب فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثلت لابن آدم المناية تسع وتسعون منية يعني ممكن يطب في المرض يقوله هيموت وخلاص أوصي بقى وفتاعه الكلام دهوت وعياته عليه وخلاصه الرجل يبقى فعلا خلاص هيموت مية في المية والناس كله قالت ميت ميت وقعدين فجأة يحييه الله سبحانه وتعالى ويعيشه بعد ذلك عدة سنوات يعني انا أعرف رجلا الطبيب اللي كان بيعالجه قال يا جماعة كان عنده مرض خبيث رب أعذانا الله إياكم وعافانا الله إياكم ورفع الله عن كل مبتلأ قال ده الراجل ده يعني عمره فيه ثلاث أربع شهور بالسلامة هيتوكل يعني الرجل ده فعلا اختفى عن الطبيب وراح مكة وشرف زمزم وحاجة زي كده والمؤمن ربنا سبحانه رفع العل عنه بعد حوالي ست سنوات المريض ده قال لك ما رح شوف الطبيب ده لما دخل عليه شوفه فالطبيب عارفه طبعا لانه تردد عليه فترات طويلة اول ما شافه اسقط في يد ايه ده فهو بيمزح المريض يقول له يا دكتور فكر فكرتك موت بقال لي مدة لا شوفتك ولا سمعت صوتك فكرتك موت قال له قلت لسه عايش قال له زي الفل الحمد لله رحت عملت عمره في عمره وشربت زمزم أهو ده مثلا إيه يقولون يا جماعة أكلوا اللي هو عايزه بقى يأكل بقى اللي نفسه فيه وبتاعه الكلام ده خلاص يأيه شهر بتاعه اللي كامده إيه وأسهموت الرجل أه وكم من سقيم عاش حين من الدهري فنعايز أقول تسعة تسعين منية كلمة منية يعني من المناية من الموت يعني كل عرض يرد على هذا الإنسان تبقى بموتة يعني ومع ذلك يحييه الله سبحانه وتعالى إذا أفلت من هذه المناية كلها أو الأمراض التي تؤدي إلى المناية كلها في عرف الطب يعني بقي الهرم الهرم اللي هو أن يرد إلى أرض العمر ثم يموت نفهم من, من, من, من هذا أن أمل الإنسان أطول من عمره وحديث ابن مسعود اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله احنا هنمثله يعني هوريه لكم على, على الرسم اهوة علشان تعرف المسألة جات ازاي لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ترون في حديث ابن مسعود وكما ترون في حديث أبي سعيد يمثل للصحابة نبي عليه الصلاة والسلام لما كان بخط خطوطا على الأرض كان يقصد أن يتصور الناظر ما يريد من المعنى وده أفضل طريقة للدعوة أفضل طريقة النبي عليه الصلاة والسلام مرة رسم للصحابة خطا طويلا على الأرض ورسم حوله خططا قصارا والصحابة كلما الممين بقى بيتفرجوا على الرسم على الأرض على التراب ثم قال عليه صلى وسلم هذا صراط الله الطويل ده صراط الله وطرق اللي حوليه المتعوجة دي قال هذه صرط الشياطين على كل صراط شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله فالأخير النبي صعصم يرسم على الأرض بيبقى فيه نوع من التصور النبي عليه الصلاة والسلام راسم القصة على الأرض اللي هو إيه الحديث تعيد المسعود قال هذا الإنسان وهذا أمله وهذا أجله محيط به هو الرسم الرسمه بص بقى أنا مثلته لك كده الخط عندنا المربع ده هو, ها؟ هو طبعا مستطيل أنا لكنه عشان أضلع الأربعة دول ده اللي جوه ده البني آدم ها والمراب بعده هو هو ده أجله أنا كاتب الأجل الأجل الأجل أهو الأطلع الأربعة دول ها دول هم الأجل الخط اللي داخل من شوف من جوه كده شوف طالع رايح فين طالع بره خالص هاو ده الأمل ها والخطوط القصار اللي جوه دي دي اسمها الأعراض الأعراض اللي هي الأمراض والمصائب والمشاكل والكلام ده يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بس عمل على المربع ده كده وقال ايه هذا الانسان وهذا اجله محيط به هيروح فين مش هيعرف ايه التلفص لا يروح الايمين ولا شمال اوه مربع مقفول مفيش فيه حتى يعني فتحة كده يقدر يهرب منها ولا حاجة اجله محيط به والخط الطويل اللي عملته قال وهذا أمله طالع بره أجل وخالص والخطوط اللي في النص دي قال هذه الأعراض إن من هذا نهشه هذا وإن من هذا نهشه هذا وإن, من هذا نهشه هذا, وإن من هذا نهشه هذا إلى آخره خلاص يبقى إذن ال ال ال الإنسان أجلوه محيط به أينما تكون يدرككم الموت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 والحمد لله رب العالمين يطر الكلام كل سنسمع يا ائمتنا الكرام فالقلب صلا خلف تكبير آدي دواءه عطر الكلام قولوا سنسمع قولوا سنسمع يا ائمهنا الكرام